لا حديث احد غير مشتهد وغير متواتر كل حديث احد على خلاف القياس لا نأخذ به ما هو القياس المقصود الحكم العقلي القياس هو الحكم العقلي فكل حديث لا يوافق القياس لا نأخذ به السن الفرقة الناجية ابتداء امام النص تسلم تأخذ النص وتمشي فيه ان عقلته فهذه مرتبة العقدة فهم النص عملوا به وبعد ذلك ادركوا غايات المصالح فيه لان مراتب الممتدلين للنص ليسوا مرتبة واحدة ولكنهم مراتب في العقل والادراك يأتي مسلم جاهل. تقول له ما هو المصلحة بالصلاة يقول لك ما يدري هيك الله أمرني بالصلاة وما أقوم بها لا تنقشني هذه مرتبتي أنا أنت في الأمر الله ولا أفكر بعد ذلك في جماعات لا وهم درجة الحكماء والعلماء والفقهاء الذين يفقهون دين الله عز وجل يفهم الدين يأتي النص فيسلم له قلبا وبعد ذلك يدرك غاياته حقا فهمتم وهؤلاء درجة الحكمات في ديننا الذين فهموا النص بعد ذلك لو سألته عن حكمة هذا النص عن مصالح هذا النص بعد ذلك يفيد لك ويبين لك وهذا فهم لسيهم الله عز وجل عباده وبهذا تتحدد مراتب الناس في عبوديتهم لله عز وجل وفي خضوعهم للنص فرق بين من أخذ النص وسلم كدرجة العوام ليس له وراء عمل النص أمر وفرق بين من اخذ النص واستطاع ان يناسح عنه الاعداء في لو جاء عليه واحد وقال له هذا النص يخالف العقل لو افترضنا انه غديا والاغبياء كفر وهم غالب على تاريخ الامم والفرق وجاء وقال هذا النص لا يوافق المصلحة وانتم تقولون ان الدين جاء للمصلحة فماذا يصنع هذا الفقيه وهذا العالم يبين له موافقة هذا النص من المصلحة وان المصلحة المتوحمة في عقله بالعقل بالعقل يستشد له ويبين له بالعقل يبين له ان المصلحة التي في ذينك ليست حقيقية ولكنها متوحمة او هي ليست راجحة ولكنها مرتوعة وانما جاء النص لماذا بالمصالح الراجحة أين كل مراتب الناس؟ أين ما هي المصلحة في ديننا؟ المصلحة أن تحمي النص وكما قال الإمام بن حزم عليه رحمة الله عندما سأل عن العقل قال العقل هو العمل بالوحد هذا مفترض فواحد يعمل ب أين مراتب الناس في قبيس خدوين النفس؟ بمعنى الان يستطيع اي امرئ وهذا لابد بد ان نفهمه ولا بد ان ينبه عليه لا يوجد في الدنيا مصلحة مطلقة ومفسدة مطلقة لا يوجد عمل في ديننا مستقلم بالمصالح لا مفاسدة فيه ولا يوجد عمل من قدر الله للأخبار والمخلوقات الله مستقلم بالمفاسد لا مصلحة الخمر التي نهينا عنها لماذا؟ لمفسدتها لمفسدتها هل فيها مصالح قل افقى الحزنة الله يقول راحل يقول لك يا عم لماذا تحرم الخمر رجل في عمله وتعبه ونكد الناس ومشاكل الناس ومشاكل البيت يأخذ له كاس من الخمر ينسى الدنيا فأنت تريحه هذه مصلحة موجودة ومتوهمة موجودة يقول هذه مصلحة ويقول لك بمصالح اخرى الان كما قال الشيخ كما قال الشيخ قال كيف نطمع بالجزائر هذا الشيخ ويدعي العلم الصلفية يقول هذا الشيخ انه في الجزائر عامة الناس يشتغلون في كروم العنب في مزارع، فهي الدخل الرئيسي للفقراء هناك وهي تعد مدخلا صحيحا من مداخل رؤوس الاموال للبلد، لانها تصدر هذه الـ هذه الكروم تصدر هذا العنق الى فرنسا لصناعة الخمر، فعلم المصلحة الاسلامي ان يمنع هؤلاء ويذهب هذه المصلحة الموثيدة وتحدد من هذه المصلحة ماذا لحصول النفس دفع فقر الناس وفقر الدولة يقول هذه المصلحة هل هي المصلحة؟ نعم المصلحة ولكنه ينسى ينسى النفات يعني كل إنسان يستطيع أن يميز لك الصورة التي يريدها عليكم أن تنتبهوا لها في حوارات الأقول وفي المناقشات كل إنسان يستطيع أن يقول لك حتى الكفر فيه مصلحة الآن الكفر أليس فيه مصلحة للناس؟ فيه مصلحة الذي يكفر و... قال الله عز وجل ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سببا من سببا ومعارج عليها جفارون الكبر فيه مصلحة والدين فيه مجسدة اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامسل فالانسل فيوعد يقول من المصلحة لا يقع علي البلاء ومن المجسدة يقول البلاء عليه فاغفر حتى لا يقع علي البلاء اذا يستطيع كل انسان في هذه الدنيا ان نحاجج فمن الذي من هو العليم الخبير المطلق الذي يعلم ميزان المصالح والمفاسد وان مصلحه هذا ولو توهمتها ضعيفه الا ان الشرع يثبت انها قويه وذلك بانه امرك بها فهمت يا اخي فهمت لما الشرع امرك بهذا اذا هو فيه مصلحة راجح على المفسد المتوهمة لفينه وحين نهات عن امر انما نهات عن مفسدته ولو توحمت انه مصلحة راجح لانه لا يوجد في الدنيا لا يوجد ابدا فقط المصالح المطلقة هناك في الجنة والمفاسد المطلقة هنا النار ما في خير ابدا في النار وما في شر ابدا في الجنة واما الدنيا فتختلط كل امر هذا من بلاء الله وهذا سنبينه انه كما في قدر الله تختلط المصالح والمفاسد كذلك في القرآن اللفظ الذي يحتوي على الحق فيه ما يمكن ان يوهم في العقل مسكدا فيه ما يوهم بمعنى هل يستطيع احد من الناس ان يحتج بما في القرآن والسنة على بعض كفره جميع سرقة ضلاء الذي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما بدلت لانها اخرت بغير جانب الحق في المرض الجانب الاخر انتم يا فهذه هذا جانب العقل يلغى حين يمتثل امر الله عند وقع حادثة يبحث عن امر الله يعمل فيه. بعد ذلك ما دوم العقل عنده ان يدرك, أن يدرك غايات الخط في هذا الأمر فيستعاره فهو عنده قدر على ان يرد على المشتكين ويرد على اصحاب البجاء ويبين عظمة النص وما فيه من خيرات وما فيه من محاسن هذا توحيد المصدر لدى الانسان المسلم لا يقبل العقل واضح لإخوتي فهذه الجماعة لا تقبل العملية ثم هي في مسألة بالنسبة للصوفية ماذا يرون هؤلاء المتكلمين الصوفية ماذا ترى قسيم من الناس لا ترى الكشف الزوغ الزوغ ولذلك هم يقولون نظام الزوغ من ذاق عرف من ذاق نظام الزوغ الذي يحس له معاني في قلبه وهذا الناس كما رأيتم أن العقل كثير ما يسير قطاعات للمسلمين كذلك الذوق يسير كثير من قطاعات المسلمين تقول لرجل لما تمشي مع هذه الجماعة يقول هناك أحسست بقلبي في هذه الجماعة رأيت راحة قلبي تسمعون هذا الكلام؟ كثير من الناس يحتاج في دخوله في الفرق والجماعات راحة قلبه ذوق ما يذوق يقول هذا قلبي اين يساح بعض ولو اخذنا بيظام الضوء بيظام العقل فما من فرقة ضالة الا وقد جعل فما جعل فيها من ال... كل شيء في الدنيا الخمر تؤلم ولا لا تؤلم تؤلم لكن فيها كذلك بعض فيها بعض العسل على... على... يعني بعض السرياق على السن لها رجلة كما في القدر كذلك في الشرق القدر كما اختلطت المحاسن والمصالح فمن هذه المصالح ما يذوقه المر ما يحسه المر؟ فيقول انا, فيقول أنا احس بقلب مع هذه الجماعة يقول مثلا الصوفي يقول والله كيف تريدني ان اقتنع ان هذه الحضرة لا استنى عندهم بالحضرة الصوفية كيف تريدني ان اقتنع ان هذه الحضرة لا قيمة لها وانا يعني أخرج منها وقلبي مرسعا بما يسميه هو هذا بوت يسميه ماذا هو إيماما يسميه إيماما كذلك عامة مع الاحترام والتبلير لما فيه من خير عامة جماعة التبلير إذا سألتهم ماذا للحقانيتها يقول لك جوابا واحدا لقد شعرت بقلبي في هذه الجماعة خرجت معهم والله لقد انشرح قلبي بعضهم من أذوقه وليس له قيمة في دينه متى يقول له قيمة إذا وافق أذوق له قيمة كما علم العقل أدركنا أنه له قيمة العقل له قيمة في ديننا وليس له قيمة وإذا رأى عربة لوافق الحق الكوني الذي بسطه الرضوان لنا في خلقه كذلك الذوق له قيمة نعم أنا بعد أن ترى نف فكل ذوق تراه بعد ذلك موافق للنص فهو ذوق صحيح وليس متوهم وليس من تلحبه ابليس بك لان ابليس قد يغري يفتح لك الابواب ومن العسل الممزول في السم الكثير وعليقوا يا اخوتي فهذا ان هؤلاء الجماعة يقولون مصدر السلطة عندهم واحد لا يقولون بحق انه وقد شهد له الشرع الا كما قال ابن القيم يعني الدينار فاذا تعرف انه مزيف وغير مزيف اذا كان خارجا من مصنع له حقانية الصرف فاذا خرج من مصنع مزيف اي من سكة مسكوك بسكة اخرى فانك لا تلتفت ولا. كذلك الحق لا يكون عندك حق الا اذا كان مصروفا مطبوع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثم رسول الله صلى الله عليه ومجده لا إله إلا الله من المقررات لا إله إلا الله محمد رسول الله ما الله المعنى محمد رسول الله أي أنه لا تقدم بين يدي الله ورسوله فمنظر التلاقي عندهم لا حق يشارك في التشريع ولا دوق ولا منامات ولا أي شيء إن خير عشية مجزات أهل السنة والجماعة يعني الصبيات قولنا هؤلاء أهل السنة تأخذونا هذه الجماعة لجميع النصوص الشرح تحت هذا تعلمونه تنعلمه الآن ما هي المصادر فقط تتربوا السنة هو يقول يزيد الاصول يقولوا الاجماع والقياس ولكن في الحقيقة اذا هذا الاحاديث لا ولكن في الحقيقه الاجماع والقياس ليس مصدر تشريع القياس لا ينشئ حكما الاصول أهل يقولون في القياس يقولون ان القياس لا ينشئ حكما ولكنه يكشف حكما فهمت يعني لا يقول واحد القياس هو حكم عقلي القياس لا ينشئ حقا ولا ينشئ حلالا لا ينشئ حراما لكنه يكشف الحلال الموجود في النص الذي لم تستطع ان تهتدي الى النص او لم تستطع ان تهتدي الى فهم النص حين انه قام الله عز وجل امارت بموافقة المفاتل وموافقة المصارح حين لم تجد لان تكتشفه بطريق القياس فالقياس ليس مضى التشريع، فهمتين؟ هذا ليس هذا مكان بسطه، هذا في دورة الأصول بأخدر الله والنجس ثم الإجماع لا ينشئ حكمة وهذا غير ممكن لو نوأنف كل العالم اجتمع على الكفر وأقر الكفر ومنهم المنسوبين إلى أمة محمد هل يصبح الكفر دينا وحقا؟ هل يصبح دينا وحقا؟ أبدا، طبعا هذا متوهم لا وجود له لأن هذا أمر قدر لا يكو، لا تجتمع، لكن لفظ ما نقطع هل يصبح نعير بالله؟ اجمع لا ينشي حكما، لكنه يؤكد حكمه بمعنى لو جاء حديث نبوي فأخذ به جماعة وأنكره جماعة فدلالة هذا الحديث على المضاد دلالة ضمنية في وجود المخالف. بمعنى يسعى الناس ان يخالفوا بعضهم بعضا لوجود الخلال لكن لو جاء هناك نص ندو واجمعت الامة على اخذه اكد لنا ان هذا النص معناه الذي اخر به عن طريق الاجماع وثبوته عن طريق اخذ الامة له انه حق ما لا شبه فالاجماع ماذا يصنع يؤكد حكما ثبت في النص، ولذلك لا اجماع كلا نص لا اجماع بلا نصو وهذا شرحه كثير ولكن مصدر توقي ما هو كتاب و سنة فقط الان ثاني يأخذون بجميع النصوص لماذا هذا القيد لماذا قيد يأخذون بجميع النصوص امتبونا ان الوقت قد انتعام لا هل تحتاج الى شرح كثير لان كم بقية معنا عشرة نحاول والله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يجمع دينه في مسألة واحدة وهذه المسألة في نص واحد بمعنى الآن لو أردنا أن نعرف ما هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يدخل الجنة فلو جاء رجل واخذ بنص واحد في من يدخل الجنة لكان ضلت لانه بهذا النص ان اخذه مفردا ولم يأخذ بقية النصوص انه يرد بقية النصوص وعلى هذا فان جميع الفرق الضالة قد ضلت لانها اخذت ببعض النصوص دون بعض وهذا الفهم كان مضادا لفهم النصوص الاخرى نضرب الأمثلة عندنا فرق في موضوع الإيمان من يدخل الجنة من هو المؤمن؟ جاء جماعة من الفرق صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله تخل الجنة هذا حديث صحيح؟ صحيح هناك اشتراك بغير قوله لا اله الا الله فلماذا تجعلون من شرط دخول الجنة ام يصلي ويصوم ويزكي و... واي امر اخر من الاوامر التشريعية سواء من اركان الدين او من واجبات الدين او من استحبات الدين اذا الرجل يدخل الجنة اذا قال لا اله الا الله واذا عمل اي شيء بعد ذلك فإنه لا لنا من دخول الجنة هذا النص يفيد هذا المعنى يفيد هذا المعنى يفيد هذا, المعنى. يفيد هذا المعنى. طيب إذا هذه فرقة قالت ال ال يقول الجنة معلقٌ بالإيمان والإيمان هو أن يقول العبد لا إلى عظمه الله فرقة ثاني صخرة قالت هناك حديث آخر حديث صحيح مسلم من حديث المقدام بن الأسود يقول هو ناك حديثا انتم تحفظون قصة الاسلام بن زيد انه عندما لحق رجلا فقتله بعد قال لا اله الله فقال صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قاله هذا حديث لا اريد الحديث الاول الذي هو في ناس مسلم حديث مكتب الناس هو النجين صلى الله عليه وسلم يسأل رجل قاتلته فقاتلني فضرب يدي فقطعها ثم أردت أن أقتله فلاغ بالشجرة أقتله قال لا كيف أن قتلته؟ قال تكون بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك بعد أن قتلته فالسنة الحديث ما شوى قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فماذا قال له رسول الله؟ أنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعد أن قال، بعد أن قبل أن قال، <تصفيق> <عظيمة. تصفيق> يعني قبل ها... الآن ومن الحديث، وهو منزلتك قبل أن هذا الحديث. أنت بمن جاهله قبل أن يقولها بمعنى أنت ما قبل أن يقولها ما لا كان إذا بعد أن قتلته أنت كافر إذا من قتل مسلما فهو كافر هذي حبيب هذي حبيب فلو جاءت فرقة وقالت أن القتل من قتل مسلما فهو كافر من قتل مسلما فهو كافر ونسي أنا حديث من قال لا إله إلا الله ما دخل الجنة اجمعونا بينها هذا حديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قتل مسلماً لأننا تسمع من قال لا إله إلا الله ولم يقتل مسلما دخل الجنة في الحديث لا يوجد الحديث الآخر يقول من قتل مسلماً أرجت الحديث كما هي هذه فقرؤ آخرها كان الظابط لانها ردت هذا الحديث صحيح وهذه الفرقة التي قالت من قتل مسلم فهو كافر هي ضالة لانها ردت هذا الحديث فانت فما هو الطريق وطريق طريق اهل السنة انه لا قدرون بجميع النصوص فيعملونها في وقت واحد في وقت واحد فيحتجون فيها هذه في الحديث فانت ماذا تبين الله الجميع الفرقة من الفرقة هذه مثل الفرقة في المرجع والخواص نبرد مثلا في مسائل القدر في مسائل القدر فأنت من هذه المسائل فرقة في مسائل القدر جماعة النبي صلواتهم يقول إن الله قام بقبضة من خلقه. هل ينفل إشارة من يد ثلاثا بأهل الثلاث إن الله قبض قبضة من خلصه وقال لها كوني في النار ولا مباري وقبض قبضة من خلصه وقال لها كوني في الجنة ولا مباري وهو الحديث ماذا يفيد إنه القضية مفروض منها وعملت لا قيمة له إذن ماذا تعمل أنت بعد ذلك هو جرى على القبض الأول والقبض هو إرادة الله دخل فيها إذن علم الله تقول هذه الفقه بهذا الحديث علم الله بدخول الجنة لبعض عباده هو في دخول الجنة ولا دورة لعمل العمل دورة من قرية مفروميها هل يمكنك طرحينه يفيد هذا المعنى يفيد هذا المعنى مستقل. إيان هذه الجماعة قالت أن الإنسان مجبور وعمل لا قيم له فالإنسان مجبور وما يجب عباده على ما قضى في علمه جمرهم ولا في مثل إرادتهم جماعة الحديث يقوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل ما ورأى من قال لا إله إله إله ثم الحديث يسعنا فهذا أبدا وصل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لنا على قوله اين ذكر علمه اين ذكر علمه بلا ذكر علمه فمن اخذني هذا دون ان يمر الى علم ذاهبا ومن اخذ هذا دون النظر النمر حديث الاخر مفيد بيرادة الانسان في الاعمال بل ماذا هو حلوال السنة؟, ما السنة يأخذون بجميع السنة واذا ظهر لبعضهم ان هناك تعارض فهو تعارض متوهم وبالحقيقة لا تعلم أنتم هذه النقطة تمام فرقة بدعية انتسبت إلى أمة محمد إلا وقد بلت بأخرها ببعض النصوص دون بعض وما في السنة صار يبرهم أورد على اليماتل فإنه مقيد بما ورد كل حديث مقيد بما ورد في حديث آخر يجمعون النصوص في حالة واحدة كيف الصنعاء في السنة في الحديث الأول من قال لا إله إلا الله ولم يدف المسلمين دخلوا يجلنا جمعوا المسؤول كيف؟ طيب؟, طيب كيف؟ هنا لابد من نقطة وبيّنها هل من قال لا إله إلا الله تعارض في الحقيقة الحديث الآخر هل في الحقيقة هو لو أخذه على قلنا والسلام على رسول الله اللهم أن نسألك عنه نافعا ورسطا واسعا وشفاء من كل داء نعوذ بك من فتنة القول والعمل نحن وصلنا البارحة إخواني إلى وتكلمنا على ميزات أهل السنة والجماعة هذا الشعار الذي رفع خلال التاريخ الإسلامي على في الفرق في الناجي من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا فرقة واحدة إلا واحدة فهي التي تنجو من النار إذا كانت فيها هذه الميزة قلنا أول ميزة من ميزات هذه الفرقة الناجية أنها توحيد مصدر التلق التتاب والسنة فلا ترى العقل مصدر للتشريع لكن هل للعقل دور في دين الله عز وجل وهو فهم التشريع والبحث عن الفهم العميق في داخل النص، بهذا يتفاوت الناس في هذه المرتبة ثم كذلك نرفض قضية الزوق ان يكون تشريعا لكن هذا الزوق له في دين الله عز وجل مقام نعم لانه اقامه الله عز وجل للدلالة على الحق اذ يتمئن المرء اذا وجد ان قلبه قد ارتاح لهذا العمل فهذا اذا وافق ذوق النص فهو ذوق صحيح شرعي مقبول. ولذا خالف الذوق النص حينئذ هذا ذوق باطل مردود لا قيمة له واضح أخوتي ثم كذلك نحن لا نرى المنامات في دين الله عز وجل والمنامات ليست ذليلا التشريع ولكن هل المبشرات لها قيمة في دين الله عز وجل نعم لها قيمة حيث توافق النص أو تعطيك فهما يوافق النص وظاهر النص ثم قلنا الميزة الأخرى من ميزات أهل السنة والجماعة أنها تأخذ بجميع النصوص الصحيحة حيث صح النص فإنه حق في ذاته بمجموح النصوص التي تكون مع هذا النص في هذه المسألة واضح إخوتي لابد أن نجمع النصوص جميعها في المسألة الواحدة لنعرف حكم الله عز وجل ونعرف إرشاد الرب عز وجل لنا في هذه المسألة وقلنا آخر نقطة نريد أن ننبه عليها أن النص على الحقيقة لو انفرد فإنه لا يدل على باطل كما يحمله أهل البدع واضح هذه النقطة الأخيرة قلنا أن قول قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله بذاته دخل الجنة بذات النص بهذا النص لا يفيد ما استقر عليه عقيدة المرجئة لا يفيد فإن في ذاته معنى حقيقيا وهو المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة واضح إخواني ولكن لألا, لألا تضل الأسهام ببعض المعاني التي يحتملها وهي معاني ضعيفة لألا تضل الأسهام ببعض المعاني الضعيفة في هذا النص فقد وجدت النصوص الأخرى التي تبين المعنى الحقيقي من هذا النص واضح إخواني لأن هذا النص يحتمل عدة معاني فمنها المعنى الواضح الظاهر وهو المعنى الحق الذي يدل عليه بقية النصوص الأخرى المرشدة في داخل هذا النص. إذا الصورة الأولى التي تكلمنا عنها أو الميز الأولى أن المصدر الوحيد لدين الله عز وجل وللحق هو كتاب الله عز وجل وما خلاف هذا هو, هو الهوى. خلاف الحق ماذا؟ الهوى كما قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى خلاف الحق الهوى وقال الله عز وجل هو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فخلاف الوحي ماذا؟ الهوى وقال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفت ورقد جاءهم من ربهم الهدى خلاف الهدى ماذا الهوى, الهوى فما من فكرة وما من عقيدة وما من قول يخالف الكتاب والسنة الا ومبعثه الهوى ما مبعث اخر او مبعاه هداء اخر وهداء ذات الجهل الظن الذي تحدثنا عنه في محاضرة الاولى واضح اخوتي الان نأتي الى الميزة الثالثة ولماذا قال اهل السنة بقولهم السنة لأن كثيرا من البدع قد ردوا الكثير من السنن قد ردوا الكثير من السنن لظنهم أنها تعارض ظاهر القرآن فمجال أهل البدع في الطعن لا يستطيع أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل ولكن طعنه من صد على السنة لأن السنة قاضية كما قال السلف السنة قاضية على الكتاب هذا اللغض رفضه الإمام أحمد رحمه الله قال لا يقال السنة قاضية على الكتاب وإن تداوله كثير من سلفنا الصالح قال السنة مفصلة ومبينة للكتاب فالكتاب حمال أوجه ولم يأتي الكتاب بتفصيل مسألة تفصيلا تاما التفصيل أين يكون؟ يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك عامة أهل البدع لم يردوا كتاب الله عز وجل ولم يردوا آية وإن ورد من بعد بعض أهل البدع أن قلبه قد احترق من دلالة آية فقال أتمنى أن تنحى هذه الآية من كتاب الله كما ورد عن عمرو بن عبيد أحد أئمة المعتزلة كان يقرأ قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمت قالوا لو جدت ان تحكى هذه الآلة من كتاب الله لانها فيها الدلال على ضلال مذهبه وفيها الدلال على صحة مذهبه اهل السنة المخالفين له واضح يا اخوتي لكن عامة اهل البداع لا يستطيع ان يقتربوا من الكتاب الا تأويلا له فمن يحدد ان هذا التأويل تأويل حق او تأويل بعض من السنة النبوية لانها تفصل وتبين واضح يا اخوتي السنة النبوية تفصل لنا المعنى الحق المراد من كتاب الله عز وجل فالكتاب حمال اوجب لان فيه الفاظ عامة ومجملة كما قال السلف القرآن جاء بمجمل القضايا فاين اذا اراد رجل بدلاية لفظ عام في الكتاب ان يحمله على معنى باطل من الذي يرده؟ السنة ترده إلى المعنى الصواب إلى معنى الحق الذي أراده الله عز وجل ولذلك لم يقول الكتاب لم يقول مثلا هذه فرقة الكتاب والسنة وفرقة الكتاب والجماعة ولكن قالوا السنة لأن السنة عامة أهل البداع القصومة في داخلها في ردها وأضحي أخوتي هذا لا بد أن نفهمه ولذلك أهل السنة بفضل الله عز هم الذين اشتغلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا وتنقيبا له وبحثا له وتصنيفا لهذا فلذلك تميز بأنهم أهل الحديث تميزوا بأنهم أهل الحديث لأن عامة جهود أهل السنة كانت منصبة على جمع الحديث وعلى البحث عن مفرداته وعلى معانيه وعلى تفسيره وعلى دلالته واضح؟ أما عن الضداء الآخرين فإن عامة بلال البدع المفارقة انما أخذ لعدم سهم هذه السنة وقالت باقوال لعدم لعدم جمع هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الان الشيعة ما نصيبهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء, لا شيء. إلا النذر الذي ذكره في كتبهم من طرق باطلة لكنها أصابت الحق هي طرق باطلة ولكن قد يخط قد يصيب المحطة. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن ابنه صدقك وهو كذوب عنده النذر يسير من الحق وأهل السنة أولى به لأنه موجود ماذا بالطرق الصحيحة عند أهل السنة ورحي يا إخوتي الآن الخوارج من أين أتوا برد كثير من الآحاديث أو برد كثير من الأحكام الشرعية ومن أين أتوا أتوا بعدم سهمهم للسنة وعدم سماعهم لها فهم يردوا الرجب الخوارج يردون حكم الرجم ويقولون ان الرجم على المرأة المحصنة لم يرد لانه لا يوجد في كتاب الله ما الذي دعاهم ان يقولوا هذا القول عدم فهمهم وعدم احاطتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك السنة كان عامة جهودهم ان يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستسلموا له اما كذلك من الفرق التي اقتربت او ابتعدت كثيرا او طليلا عن اهل السنة والجماعة المتوغلون بالاخل بالرأي من الفقهاء هؤلاء لانهم قالوا ان الشريعة جاءت بالكليات هكذا ظنوا ان الشريعة بنصوصها وهذا قول باطل ضال وان امتلأت وحشيت به كثير من كتب الفقه والوصول قالوا ان الشريعة النبوية بنصوصها لم تستوعب بنصوصها المفردة لكل حوادث الزمان والمكان. انما جاءت الشريعة وجاءت النصوص النبوية بالمجملات بالكليات. فهمتم؟ هكذا قالوا. قالوا ان الشريعة بنصوصها لم تستوعب الحياة كلها. لم تستوعب جميع الأحداث. ولم تستوعب جميع القضايا. ولم تستوعب جميع ما يقع للناس من أمور حياتية. لكن الشريعة بما جاءت. جاءت بالكلية فلذلك هم نظروا إلى بعض الأحاديث واعتبروها كلية هؤلاء أهل الغي نظروا إلى بعض الأحاديث أو بعض الآيات وجعلوها كلية في أبهانهم وفرضوا على هذه الأحاديث معاني قياسية ما عقلية وكلية ما على هذه الأحاديث فكل حديث أو كل مسألة قبل ذلك كل مسألة عرضت لهم أرجعوها لهذه الكلية ولم يلتفتوا هل يوجد لهذه الحادثة نص آخر لهذه الحادثة أم لا إلا ما أرجعوها إلى الكلية فهمتم؟ ولذلك أو أمر آخر حتى لو جاء حديث بعد ذلك لهم يخالف هذه الكلية الواردة في أذهانهم على معنى هذا الحديث ردوا بقولهم أن هذا الحديث على خلاف القياس فأنت الإخوان هذا مثال هذا مثاله كثير عند الفقهاء أو عند عند القائلين بالرأي أو الذين يسمو في عند السر بالآراء حتى قال سكان السويس إن هؤلاء قد برغوا إليه المسجد حتى لكيناتت بيتي أحبوا إليه من المسجد قالوا من هؤلاء قال قال من هؤلاء قال رحمه الله قال الأراء لانهم ارجعوا الامور الى امور مثل ما اضرب لكم امثلة فقهية حتى ينسى اتبه الصورة قالوا انه لا يجوز بيع المعدوم هكذا انتم لا يجوز بيع المعدوم ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم طبعا لا يوجد حديث صحيح في هذا ولا حسن لكن أخذوها من بعض الأحاديث الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، مثل مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، فهذا الذي لا تملك هذا معدوم، نهى رسول الله عن بيعه، لا تبع ما لا تملك المعدوم، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يحمر الصفر، قبل أن يمدجع. فهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه معدوم فجاءوا هذه الأحاديث وقالوا هذه تؤدي بنا إلى قائدة قالوها وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بائم معدوم هذه القائدة استقرت في أذهانهم مثلا جاءوا إلى بعض الأحاديث الأخرى التي فيها جواز بائم معدوم منها كما تصوروا من جواز بائم معدوم جواز الإجارة الإيجار هي بيع منفع والمنفع معدوم عند تسليم الإجرا بمعنى الآن لو أنك جئت ودفعت للرجل مئة دينار إجرا لبيتك لشهر قادم فأنت قد اشتريت منه منفعاً الآن ليست حاصلة إنما تحصل لك مع الزمن فالإيجار هي كما قالوا الإيجار هي ذيء لمعدوم بأن المنفع معدوم فقالوا هذه الإيجار على خلاف القياس. وقالوا بها بعدين هل لشدة سطوة القول بها قروا بها او لا هذه مسألة اخرى لكن انظر الى قولهم هذا جاؤوا الى بعض الاحاديث القليلة وجعلوها هي الكليات وبعد ذلك لم يهتموا بجمع الاحاديث فقالوا كفانة عشر احاديث مئة حديث مئتين حديث هي كليات الدين وبعد ذلك نرجع اليها بقية الاحكام الاخرى لم يهتموا بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبقية الذي يقعو في الخطأ إلا أن يصيبوا مرة إذا وافقت قولهم القياس الصحيح وإما أن يخطئوا واضح يا إخوتي لذلك أن السنة رفع هذا الشعار لهذه الاعتبارات التي نذكرها لكم الآن نأتي إلى النبض الآخر وهو الجماعة السنة والجماعة الجماعة الواردة في الأحاديث على معان يعني بمعنى هنا الجماعة ت على معاني المعنى الأول وهو الإسلام في كتب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة تعمل الإسلام مثل وادريها أن الجماعة تعمل الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئي مسلم إلا بإحدى ثلاث الثالث ما هو التارك لدينه المفارق للجماعة ففي هذا الحديث الجماعة معناها الإسلام أي تارك الإسلام أي مرتب الجماعة هنا بمعنى الإسلام الجماعة الواردة كذلك بالحديث الثاني بمعنى ثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأنتم و... و... وأنتم جميعا على أمر واحد فأراد تفريقتكم قوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان الجماعة هنا بأي معنى الجماعة هنا كما فسرها الإمام بن جليل وكما فسرها الإيمان الشاطبي هم المسلمون ومن معهما المنطوينة تحت راية امام ممكن وهذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي ينطبق عليها من مات وليس في عيوطه مات ميكة جاهلية اي تارك لهذه الجماعة اي جماعة من؟ الامام الممكن الامام الممكن رجل خرج عن الإسلام هذا ما حكمه مرتد, مرتد. لكن الرجل خرج هذا انتبه لها رجل خرج عن جماعة المسلمين بالمفهوم الثاني ما حكمه هل هو مثل حكم الأول لا هذا يسمى عندنا باغن البغة هؤلاء التاركين لجماعة الإسلام من الإسلام هؤلاء مرتدين لكن جماعة خرجوا من تحت من تحت امارة الامام وخرجوا عليه ولم يرتضوا بالعتب فاذا خرجوا من تحت امرته وطارف لهم الشوك وقوة ومنعة حينئذ هؤلاء سمّوا بغا اما اذا رفضوا بيعة الامام وهو امام حق وعدل فهو لا ليس مبغا لكنهم مع ذلك يصيبهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاثرية اذا رجل خرج من امرة المسلم من المسلمين قال انا لا اطيقك وخرج وله وجعل له جَمَاعَةً وَقُوَّةَ شَوْكَةٍ وَمَنَعَةٍ له خَارِجَةٍ فهذا ما ليس يسمى باغِد هل البغاء يستدعوا عندنا ما هو حكمهم عندنا أن يقاتلوا البغاء عندنا إيش أقسامهم يعني ما هي شروط البغاء عند أهل السنة والجماعة حتى نفصل أكثر البغاء أولا رفضوا من رفض رفضوا بيعة الامام رفضوا الامتواء تحت امغاته رفضوا بيعته وانا بيعوا فنكتواء وانا رفضوا البيع اصلا لكن هل هذا كافر لان يسمى بواء؟ لا بد ثانيا من ان يكون لهم شوك ومنع خرجوا بقوة سلاح ثالثاً أن يكون لهم تأويل سائب لماذا خرجوا عليه؟ قد يخرجوا عليه طلباً للعد أنه يقول هذا إمام ظالم فيخرج طالبين للعد أو يقول هذا لا يوزع في للفعل المسلمين المهم يخرجوا بماذا؟ بتأويل لهم يكون لهم ترون الآن السؤال هل البغاه هذا لفظ شرعي ولفظ فقري استخدم لهؤلاء القوم لكن هل البغاه عصا بعدم بيعة الإمام عصا إذا كان إمام حق وعدل عصا غصى لكن هل كل عاص يستجعي ان يكون فاسقا فلذلك البقاء ليس فسقا عصاب خلوجهم لكن قد يكون لهم حسنات تمنع عليهم الحاصل بالفسق كما سيأتي في الحكم على المعين الحكم على المعين بالفسق قد يقوم رجل بمعصية ولكن لا يستجعي ان يكون فاسقا فلا لا تقول ولا تدني ان كل من دفع على الامام ينبغي ان يكون فاسقا ويرفع عليه راية الفسق وحكم الفسق واضح اخواني ليس هناك من فلاز بين كونه البياغ والفاسق يقول ذلك رد الإمام بن رحمه الله على أبو الوفى بن عطير عليه ورحمة الله إمام من أئمة الحنابلة عندما قال في بعض كتبه كتبهان البغاء فاسقا ولا وهذا لا يستلزم ولا يقتضي التلازم ولا عل ثم اراد ان يؤول قوله ولا عل ابو الوفاء نظر الى حامه البغاف في عصره فرهم من الفسقه فحمل غلله الظن عليه ان كل طاغ فاسق واضح اخواني هؤلاء اذا يقاحكم من يقاتل لا يتبع فيهم ولا ينصف على جريحهم ولا يغنموا لكن يأخذ منهم الأموال التي قاتلوا بها الأموال التي يقاتل كسلاحهم وكذلك يأخذوا منهم ولكن هل تسبى نساؤهم؟ لا تسبى نساؤهم ولذلك ما علي رضي الله عنه قاتل محاولة محاولة وهو الداخل على علي رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه عندما يجتمع لديه قتلت معتر محاولة وقتلته يصلي عليهم جميعا ويأمر أن لا يتبع مدبرهم يعني لن يهرب لا يتبع قالوا ولكن يتبع بشر إذا أرادوا